أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله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 فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وأمددناكم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 وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يريد الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لمن نريد أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموم مدحورا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 وقضى ربك أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إِحْسَانًا إِمَّا يبلغن عندك الكبر أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهما فلا تقل لهما أف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 إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوًا إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أُنظُرْ كيف ضربوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا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 قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا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 عذاب ربك كان محذورا وان من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك نذريته لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك نذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وأجلب عليهم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 جيلكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إِلَّا إِيَّاهُ فلما نجاكم الى البر اعرضتم وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا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 ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل اناس بإمامهم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 سُنَّةَ من قد أَرْسَلْنَا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشمس إلى غسق الليل وَقُرْآنَ الفجر. إن قُرْآنَ الفجر كان مشهودا.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 نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت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 جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا الرسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين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 قل لو انتم تملكون خزائن رحمتي ربي اذا لامسكتم خشية الانفق وكان الانسان قطورا صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الخميس وهو اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك سنة 1391 هجرية وهو اليوم الحادي والعشرون من شهر تشرين الأول سنة 1971